يدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الأرض بساطفا لتسنقوا منها سبولا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصون واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وماكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدونهم من دون الله أنصارا وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يليدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا